وعلى آله الطيبين واصحابه الغر الميامين متصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام بعث ربنا جل وعلا جميع الرسل وأنزل كل الكتب بتعظيمه جل في علاه فربنا سبحانه وتعالى هو أهل الثناء والمجد وهو جل وعلا الذي اثنى على نفسه العظيمة في كتابه فهو العزيز العليم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 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يعظم ربنا جل وعلا ويمتلئ قلبه إجلالا وهيبة وتعظيما لله تعالى أقبل رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد من قطع عنهم القطر واجدبت الأرض وهلكت الانعام قال يا رسول الله قد أصابنا ما ترى فادعوا الله يغيثنا فإننا نستشفع بك إلى الله يعني نطلب منك أن تشفع لنا وأن تتوسط لنا عند الله أن يسقينا وأن يرحمنا انا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قول الرجل نستشفع بالله عليك ولا يستشفع بالعظيم على من هو أقل منه ولا يستشفع بالأكبر على من هو أصغر منه وإنما العظيم يأمر ويلزم فلما سمعه عليه الصلاة والسلام يقول نستشفع بالله عليك تغير وجهه وتصبب عرقه حتى عرف ذلك أصحابه الكرام ثم قال عليه الصلاه والسلام للرجل ويحك اتدري ما تقول ويحك اتدري ما تقول ان شان الله أعظم من ذلك إن شأن الله أعظم من ذلك وجعل عليه الصلاة والسلام يردد قائلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى رؤي ذلك في وجوه اصحابه كان معظما لله تعالى عارفا عندما يتكلم عن الله أنه يتكلم عن عظيم الملك جليل القدر عالي الصفات كريم الأسماء لا يتكلم عن الله تعالى إلا وقلبه قد امتلأ بالهيبة والتعظيم لله رب العالمين وهكذا كان صحابته الكرام وهكذا كان السلف الصالحون رضي الله تعالى عنهم أقبل رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى قالوا فتغير الإمام مالك حتى علته الرحظاء يعني أخذه شعور بالهيبة والخوف والرعب من السؤال وعظمته حتى تسبب منه العرق تغير الإمام مالك حتى أخذته الرحضاء جعل يتصبب منه العرق ثم التفت إلى الرجل وقال ويحك أتدري ما تقول أنت تسأل عن أمر عظيم الاستواء معلوم والكيف مجهول نحن نعلم أن الله استوى على عرشه جل وعلا لكن كيف طريقة الاستواء لم يخبرنا الله تعالى بها فلا نتكلم بها بغير علم فإنها تختص بأمر يخص العظيم جل وعلا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب ثم أمر بإخراج الرجل بين يديه وقال عبد الله بن إمام أحمد رحمهم الله تعالى مررت مع ابي على رجل قاص يقص على الناس يعني يحدثهم قال فجعل يتكلم عن نزول الله تعالى في السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر قال ثم قال ذلك الرجل ينزل ربنا بالانتقال ولا تغير حال وجعل يفصل في أمور ما فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكلم بها قال عبد الله قال فكانت يد أبي في يدي قال فتقلت يده فثقلت يده حتى أمسكته قال فمال الي من عظمة ما يسمع قال ونظرت إلى وجهه وإذا هو قد تغير وعلاه العرق قال فوقف إلى الرجل وقال يا رجل اتق الله اتق الله والله ما تكلم في ربنا جل وعلا بمثل هذا التفصيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ينزل ربنا ولا تفصل مثل ذلك كانوا قد امتلأت قلوبهم بتعظيم الله تعالى وكيف لا تمتلئ القلوب وهم الذين علموا صفات الله تعالى وفقهوا معاني أسمائه وامتلأت قلوبهم تعظيما لربهم جل وعلا لذا ذم الله تعالى الأمم التي لم تعرف تعظيم الله تعالى فقال نوح عليه السلام لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا أنتم لو رجوتم لله وقارا لما عبدتم من دونه صنما ولا عظمتم من دونه حجرا ولا تقربتم من أحد غيره ما لكم لا ترجون لله وقارا انتم لو رجوتم لله وقارا لعرفتم كيف تكتبون عن ربنا وكيف تتكلمون عن خالقنا وكيف تتقربون الى موجدنا انتم لو رجوتم لله وقارا لعرفتم كيف تاخذون على يدي من يتنقص ربنا او يستهزئ بالله او يكتب على الله تعالى ما يليق ما لا يليق ما لكم لا ترجون لله وقارا ايها المسلمون ان فريقا من الناس اليوم بدات تعتدي ايديهم بالكتابه والسنتهم بالكلام على ربنا جل وعلا وعلى عظمته فيتكلم عن الله تعالى كأنه يتكلم عن بشر أو ربما عن صديق أو ربما عن شخص أقل منه لا يتادب مع الله في كلمة ولا يحسب عبارة ولا ينظر في كلمة يكتبها فجعلوا يحاولون أن يسقطوا عظمة الله تعالى من قلوب الناس وأصبحوا يتكلموا عن الله تعالى في تغريداتهم وكتاباتهم وصحفهم وربما احيانا في بعض برامجهم دون أن يقع في القلب تعظيم لله لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا معظمين لله فيدفعه هذا التعظيم إلى مزيد القرب والعناية والتعبد أما أن يكتب اليوم من يكتب في الله, في الله جل وعلا أو في رسول الله عليه الصلاة والسلام لإسقاط هيبة الدين من قلوب الناس يبدأ الشباب والفتيات يقرؤون مثل هذه الكتابات في صفحات تويتر وفي غيرها فيسقط هيبة الدين من قلوبهم ما هم كل يوم يقرؤون استهزاء، خلاص أصبح الاستهزاء بالدين أمراً ممجوجاً عند الجميع كل إنسان يستطيع أن يتكلم فيه يسقطون هيبة الله من قلوب الناس يسقطون الهيبة والتعظيم من أعينهم ويصبح الدين بل يصبح الرسول عليه الصلاة والسلام بل يا للعار أن يصبح ربنا جل وعلا بذاته العظيمة مجالا للاستهزاء أو الضحك أو الوقيعة أو التنقص ويكتب ذلك في صفحات تويتر وفي بعض الجرائد وفي غيرها وإن لم يؤخذ والله على أيدي هؤلاء لهو والله مؤذن بالسقوط والضيعه ومؤذن بسقوط المجتمع بل سقوط الدول إذا أهين ربنا جل وعلا وسكت من كان يستطيع أن يأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء فإنه مؤذن بأن يغضب ربنا غضبه فلا يقيم لأحد بعد ذلك ملكا إلا من يعظمه ويعرف قدره ربنا جل وعلا إذا أيها المسلمون بين الله تعالى في كتابه أن الاستهزاء بالدين هو من اخلاق الكافرين ليس من أخلاق المؤمنين كيف يرضى مؤمن أن ينطق لسانه أو تكتب يده كلمة أو عبارة أو حرفا فيه على ربنا جل وعلا هو من صفات الكافرين وهو من أخلاق المنافقين وذكره الله تعالى في القرآن وحذر منه كما قال الله جل وعلا لما تكلم عن أولئك الكافرين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إذا قيل لهم آمنوا بالصلاة آمنوا بالحج فافعلوه آمنوا بإعفاء اللحى آمنوا بتحريم الاختلاط آمنوا بتحريم الخمر آمنوا بتحريم الزنا بتحريم الشذوذ. قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء مثل هؤلاء المطاوعه مثل هؤلاء السفهاء صغير العقول الذين يفوتون على أنفسهم لذة واستمتاعا في الدنيا رجاء أن يأتيهم شيء مشكوك فيه في الآخرة أنؤمنوا كما آمن السفهاء قال الله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا تجلسوا عند المفتي أو عند القاضي أو مع هيئة تحقيقية وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلوا إلى شياطينهم سواء شياطين إنس أو شياطين جن وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم نحن لا نزال على مذهبكم نسير على منهجكم معكم في طريق الاستهزاء والسخرية بالدين بل الكفر برب العالمين والردة هذا إن كانوا مؤمنين اصلا قالوا انا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من الاستهزاء بآيات الله تعالى أو برسوله عليه الصلاة والسلام. مثله قال الإمام النووي أيضا، فذكر أن من الأفعال الموجبه للكفر الاستهزاء بالله تعالى. ومثله قاله القرطبي حاكيا إياه عن المالكية. لما تكلم على بعض الآيات قال ولا يخلو أن يكون ما قالوه يعني من الاستهزاء أنه كفر بالله تعالى سواء كان هزلا أو كان جادا. سواء كان هازلا أو كان جادا أما الذي يدفع هؤلاء إلى الاستهزاء بالدين يستهزئ بالدين ويستهزئ برب العالمين ونحن لا نتكلم عن صفحات أو مقالات لا يدرى من أصحابها يأتيك شخص يفتح صفحة باسم السماء باسم الأرض باسم الجبل باسم أزرق أحمر أخضر لا ندري من هو ربما كان بوذيا نصرانيا ليس مسلما فهو اصلا عنده من الكفر الأصلي ما يغنينا عن كلام عن ردته لكن يا جماعة لما تكون اسماء معروفة معروفة فلان ابن فلان وله ربما صفحات في جرائدنا وبيته معروف واسمه معروف وهاتفه معروف ومع ذلك يستهزئ برب العالمين ما الذي يدفع هؤلاء وهم نشأوا في بيئة إسلامية وأسماؤهم إسلامية وربوا في بيوت اسلاميه اصلا وينتسبون الى ابوين مسلمين ما الذي يدفعهم الى استهزائهم بالدين او جرأتهم على رب العالمين الذي يدفعهم الى هذا أمور من ذلك ايها المسلمون الكره والحقد اصلا على الدين هو اصلا كاره للدين لان الدين يمنعه من الزنا وقد تعلق قلبه به فيكره ما يحول بينه وبين شهوته يكره الدين الدين يمنعه من شرب الخمر فهو قد تعلق به قلبه وود لو يشربه في كل مكان لكن لما الدين وضع عليه ضوابط كره الدين هو يحب ان يفعل انواع الشذوذ والفواحش لكن لما حرم الدين عليه ذلك كره الدين لما قال له الدين ادفع زكاه مالك اجمع المال ثم ادفع 2.5% زكاه كره الدين الذي امره بالاخراج من ماله أصلا كره وبغض للدين أصلا كما قال الله تعالى لما ذكر قوم عاد قال الله جل وعلا وإلى عاد اخاهم هود قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنا لنراك في سفاهه قال له يا هود أصلا أنت إنسان سفيه لا يلتفت إليك تأمرنا أن نترك ما يعبد اباؤنا تأمرنا أن نترك الزنا وشرب الخمر ولا ترك الربا والمحرمات تأمرنا أن نترك هذه الأمور إنا لنراك في سفاهه لذا لن نطيعك وهكذا يقول بعض الناس اليوم مع الأسف ونوحا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة والولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون لم يكن له قومه صدقت ونحن مخطئون فعلا وجزاك الله خير لكن هذه زلة يعني لا نستطيع أن نفارقها من شده تعلق قلوبنا بها لكننا مقرون أننا مخطئون لا ما قالوا له مثل ذلك التفتوا إليه وقالوا كما قال الله جل وعلا وما كان قولهم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون هذا فلان يذم من يتعاطى الرشوة أخرجوهم من قريتكم سبوه في الجرائد وفي كل مكان هذا فلان يذم من من يطالب بحقوق الضعف والمساكين او, أو ينتصر لهم اذا اخرجوهم من قريتكم لا يجالسوكم وفي الايه الاخرى اخرجوا آل لوط من قريتكم لماذا تخرجونهم هل سرقوا اموالكم هل قتلوا ارواحكم هل اتقهتكم اعرابكم لا السبب انهم اناس يتطهرون مثل مع الاسف لما يكون شركه بها رجل امين لا يرتشي ولا يقبل الرشاوي ودائما كل يوم يقفز في في وجه واحد من هالمسؤولين المرتشين الحراميه يقول له اتق الله وحرام عليك فلما راه يتطهر قالوا اخرجوه من القريه افصلوه من الشركه انقلوه الى اي مكان اخر هذا المنهج قديم اخرجوا آل لوط من قريتكم لماذا نخرجهم انهم اناس يتطهرون اما ان يقع في مثل ما نقع فيه من السوء أو اخرجوهم من قريتكم والجاهلية الفجار كان لهم شهوات لا يريدون أن يتركوها أبدا فلما جاء الله تعالى بالإسلام جعلوا يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون أجعل الآلهة إلهاً واحده هذا يريد أن يغير الطريقه التي نحن عليها وكانوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه جاءهم بالتوحيد هذا سبب من أسباب الاستهزاء أن يكون أصلا مبغضا لأحكام الدين ضوابط الدين شريعة الإسلام يبغضها أصلا ولا يريد أن يلتزم بها فيستهزئ بها السبب الثاني النقمه على أهل الخير والصلاح لا يحب أهل الخير لا يحب المؤمنين يرتمنى لو رأى وجه إبليس ولا يرى وجه الشيخ فلان ولا الداعيه فلان يتمنى مبغض لأهل الخير يبغض أن يرى وجها مؤمنا مسلما أو عليه اثار السنة يبغض ذلك بغضا عظيما فتجد أنه لبغضه الأهل الخير يتنقصهم كما بين الله تعالى ذلك فقال يا حسرة على العباد ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون ما وجدتم إلا النبي تستهزئون به وتتنقصونه ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وقال جل وعلا وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وقال الله تعالى في الآية الأخرى أتواصوا به بل هم قوم طاغون تواصوا كل أمة وصلت التي بعدها أن يستهزئوا بنبيكم بل هم قوم طاغون ومن الأسباب أيضا الفراغ والدعوة الى الضحك شخص يريد أن يطرح نكتة هكذا فلا يجد ما يطرحه لأصحابه ليضحكهم إلا التنقص للدين يجد أنه ربما يكتب ربما يتكلم لأجل أن يضحك أصحابه والصحابة لما خرجوا مع سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك في ساعة عسرة وحر شديد والتعب وضنك فلما كانوا راجعين وهم ثلاثون الفا جعل بعض الناس يحاول أن يتكلم بما في قلبه فجعل بعض المنافقين يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء قراءكم خياركم أبي بن كعب عبد الله بن مسعود الصحابه المعتنون بالقرآن الحفاظ الذين يصلون بالناس ويفتونهم ويحفظونهم القرآن ما وجدتم تلقون النكات والضحك والاستهزاء إلا بهم قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبا عند اللقاء جمعوا فيهم الشر كله فهم جبناء عندما يأتي الحرب وهم كذابون إذا تكلموا وهم أيضا راغبون بالطعام والشراب استمتاعا فأنزل الله تعالى قوله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وكانوا نفر لا يتجاوزون التسعة قرأها عليهم قالوا يا رسول الله إنما هو كلام أردنا أن نقطع به الطريق نتحدث نسالف نضحك نتسلى، فكان عليه الصلاة والسلام لا يجيبهم ولا يقبل منهم عذرا ولا يرد إليهم أمرا وإنما كلما اعتذروا التفت إليهم وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يقول بعض الصحابة فلقد رأيت بعض هؤلاء يأتي إلى خطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بخطام الناقة وقدماه تسحبان على الحصى وهو يقول يا رسول الله إنما أردنا أن نضحك ونقطع الطريق والنبي عليه الصلاة والسلام يجبد خطام ناقة ويقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقوله تعالى إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة قالوا الطائفة التي بين الله جل وعلا أنه إن نعفوا عن طائفة الذين قد نعفوا عنهم قالهم بعضهم كان يستمع لكنه كان ساكتا يستمع للسهزاء لكنه لم ينكر ولم يفارق المحل كان ساكتا فأدخله الله تعالى معهم في الجريمة إن, نعفوا عن طائفة إن عفونا عن هذا الساكت لكن الذين تكلموا سيعذبون إن نعفوا عن طائفة منهم نعذب طائفة نوح كان قومه يمرون به ويصنع الفلك وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه يستهزئون ويضحكون عليه قال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه تعلمون من, من سيصيبه العذاب انتظروا فالفائز هو الذي يربح في النهاية ستعلمون من يأتيه عذاب يخزيه من اسباب الاستهزاء بالدين الكبر كبر يصبح له منصب عالي فيستهزئ باهل الدين الضعفاء يصبح له مكانه يصبح له راس في قومه فلا يجد ما يحرك به لسانه النت الا ان يستهزئ بالقران او السنه وأهل الدين او ربما استهزئ بربنا جل وعلا كما فعل فرعون لما جاءه موسى وعجز فرعون عن إقامة الحجة عليه جعل فرعون يقول لقومه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يساز بموسى يقول حتى كلام ما يعرف يتكلم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين قال الله فاستخف قومه فاطاعوه وجد من يعلق معه ويتكلم ويتفاعل ويدافع عنه استخف قومه لأنهم أغبي سفها قابلين للاستخفاف فاستخفهم فأطاعوا من أسباب الاستهزاء بالدين التقليد الأعمى لأعداء الإسلام رأى أعداء الإسلام يتكلمون بغاية الحرية عن أديانهم وعن رؤسائهم وعن أنبيائهم ويترقصون من شاء نصراني بوذي هندوسي فجاء يريد أن يقلد وأن ينزل هذا على الإسلام كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به من أسباب الاستهزاء بالدين المال يضعونه مسؤول عن شبكة تدعو إلى الإلحاد ويعطون راتب شهري أربعين ألف خمسين ألف ريال وكلما ازداد كفرا ازدادت العلاوات له المال أو يكتب ما يذم به الدين وأهله ثم يكافى بسفره إلى مؤتمر في بلد كذا أو كذا أنت وعائلتك على الدرجة الأولى وتسكن في أحسن الفنادق وهذه السفرة التي تكلف عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف على حساب الدائرة الفلانية أو الجمعية الفلانية أو الجريدة الفلانية أو كل ما شئت فيعلم أنه ما, دفعه ما دفعهم إلى تنعيمه بهذا المال إلا, إلا وقيعته وقعته في الدين. أنا أتكلم يا جماعة عن واقع. هذا الكلام ما قرأته في مقال في الإنترنت وجئت على المنبر وتكلمت به. لا. أنا أعرف أسماء عوملت بالمثل هذا التعامل فاستهزأت بالدين. وعدت بوعود معينة فاستهزأت بالدين. أسماء. ولو شئت والله لسميتها إنها بطرف لسان. لكنهم أحقر وأدل وأخنع من أن تساق اسمائهم على المنابر لكنه واقع مع الأسف ووالله إن لم يؤخذ على أيدي هؤلاء إن لم يأخذ ولاة الأمور والقضاة والأحكام الشرعية إن لم تأخذ على يد كل من يستهزئ بالله تعالى أو يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بدين الأمة والإسلام ويترقص الدين إن لم يؤخذ على أيديهم ويجعلوا عبره لغيرهم لترين بعد ذلك عجبا تبذر لهم إن كنت تبغي كشفهم وافرش لهم كفا من الأتبان وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان أسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يعلي شريعته ولو ما تسمعون وأستاطر الله العظيم لي ولكم فاستاطروه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 ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اصلح احوال اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوالهم في تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي مصر اللهم اصلح احوالهم في سوريا يا رب العالمين اللهم احكم دماءهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم يا رب العالمين ثبت صفهم وصوب آراءهم ويسر وصول المال والسلاح إلى اخواننا هناك ليدافعوا عن دينهم واعراضهم يا رب العالمين